أولن يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أ يبصرون